إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُقِرِّينَ وَإِنَّا لَمُهْتَدُونَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَغِلَالا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا فَائِنَّ أَشْرَبُ بِهَا عِبَادَ الله يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ على حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ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 مُتَّكينَ فيِي عَ العراائِك لَا يَرونَ فيِيها شَممسَُ وَلَا زَم ليرَ وَذَانيةَةً عَلَِْمْ بِلَالهَا وَذُلّلَ قُطُوفُهاَا تَذْللَ وَيُطافُ عَلَم بهانةٍ مِ فِضضَّةِ وَكوابٍِ كَانَت وامر يرمي فضه قدروها تقديره ويسقون فيها كاسا كان مزاجا زنجبيلا اينا فيغا تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لهلهم منثورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَعِيَتْ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نذلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ الليل مَكَانٍ مُشْتَقٍّ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دَرَجātٍ مُرْتَفِعَةٍ مَكَاناً وَنَادَتْ زَكَرِيَّا بِذِكْرِ رَبِّهَا وَاشْتَكَى لَهَا وَوُفِّيَتْ بِكَرَمٍ مِنْهُ وإذا شئنا بدلنا مثالهم تبديلا إن هذه تذكرا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما